وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّةٍ إِلَّا عَشَرَةً نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يقول أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يَوْومَئِذ يَتَّبِعونَ ال الدَّاعَ ل عِوجَلَ وَخَشعتِ الأصوَاتُ للِ الرحمَانِ فَلَا تَتسمَعُ إِللاا هَمسَ يَوْومَئِذِ الَّ تَم فَعُ الشَّفَاعةُ إِللاا مَنْ أَذِنَ لَ الرَّحْمَانُ وَرَضِي وَرَضِيَ لَ قَوْلا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 فلا يخاف ظلمٌ ولا هضم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا